بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويوالإخوة والأخوات وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة في هذه الحلقة نأخذ جملة بإذن الله تعالى من أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم المتعلقة بالصيام وقبل أن نذكر جملة منها أشير إلى منزلة هذه الفريضة العظيمة من شريعة الله عز وجل فإن من المعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام. قال العلماء رحمهم الله تعالى من جحد وجوبه فهو كافر لأنه أنكر معلوما من الدين من الدين بالضرورة. والصيام فريضة. فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما فرضها على الأم من قبلنا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام هو العمل الذي اختص الله تبارك وتعالى بالإثابة عليه كما في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهنا التمس العلماء حكمة من كون الصيام من بين سائر الفرائض اختص الله تعالى بالثواب عليه قال جمع من العلم إجابات لعل من أقربها ما ذكره بعضهم من أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يتعبد بها لغير الله عز وجل فإن الصلاة قد يوجد أناس يركعون ويسجدون لغير الله المال قد يبذل أحد مال لغير الله الحج قد يقصد غير بيت الله الحرام لكن الصيام لأنه عبادة خفية فإنه لا ولا يعلم أن أحدا تعبد له بذلك العمل وهو الصيام فلعل هذا من أسباب اختصاص تواب الله سبحانه وتعالى به والله تبارك وتعالى أعلم والصوم له فوائد كثيرة جدا من أجلها وأعظمها أنه عبادة يحبها الله تبارك وتعالى لأنه فرضها وجعلها ركن من أركان دينه ومن, ومن, ومن ذلك أيضا وهذا القدر مشترك بين أركان الإسلام لا شك لكن للصيام آثار نص القرآن الكريم على بعضها ونصة السنة على بعضها من أجلها تحقيق التقوى كما قال الله تبارك وتعالى لعلكم تتقون والتقوى هي أعظم المطالب وأجل الغايات التي يسعى لها الإنسان في حياته وهو يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة التقوى تعني أن يجتنب الإنسان ما حرم الله عز وجل وأن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية الصيام يربي على الصبر فإن الإنسان لا يترك محبوبه من الطيبات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك إلا طلباً لما عند الله عز وجل وفيه تربية للنفس على الصبر على ترك هذه المحبوبات خصوصا إذا كان الصوم في نهار طويل وفي وقت صائف كذلك أيضا الصوم يذكر الأغنياء بأحوال الفقراء الذين تمر عليهم هذه الأيام كثيرا في السنة وهم يجوعون أو يعطشون ولا يجدون ما يأكلون ولا يطعمون وفي الصيام أيضا يتذكر الإنسان رقابة الله عز وجل فإنه لا يأكل ولا يشرب لأن الله يراه ولو اختبأ يمنة أو يسره لأمكنه أن يأكل ويشرب ومن دون أن يعلم به أحد لكن الصيام يربي على المراقبة ويربي على اطلاع الله عز وجل على العبد فإن الإنسان كما أشرت يعني لو أكل أو شرب ما علم به أحد بل أصلا لو أنه خرج عليه النهار دون أن ينوي ودون أن ينوي الصيام ويكون صوم حين باطن ما علم به أحد إذا الصوم له فوائد كثيرة جدا وثمرات عظيمة فضلا عن كونه في رمضان فإنه يجتمع مع ذلك خيرات أخرى تتعلق بقيام, بقيام الليل وقراءة القرآن وغير ذلك من الثمرات ولعظم محبة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لهذه الفريضة شرع الله تعالى أيضا لهذه الفريضة نوافل كثيرة ورتب عليها أجورا عظيمة لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها في حلقتنا هذه أو التي تليها إن شاء الله تعالى من صيام يوم عرفة وست من شوال وكذلك أيضا صوم عشر أو العاشر من شهر الله المحرم أيها الأخوة والأخوات وردت أسئلة كثيرة في هذا الكتاب أعني كتاب الصيام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على حرص على العمل وحرص على التفقه في الدين من ذلك أن عبد الله بن عمرو كما في الصحيح في السن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصيام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم من كل يوم شهرا فقال إن يطيق أكثر من ذلك قال صم من كل شهر يومين قال إن يطيق أكثر من ذلك قال صم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدهري، فذلك صوم الدهري. ثم قال له النبي صلى الله، ثم قال عبد الله بن عمر إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصوم إلى الله صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر ويفطر يوماً. عبد الله بن عمر كان شابا قويا في العبادة، فأراد أن يأخذ نفسه بالعزيمة في مقتبل عمره. فأصر وهو يلح في هذه الأسئلة أصر على أن يبلغ أعلى مراتب الصيام فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى القاعدة المعروفة أدومه وإنقل ذلك أن الإنسان وهو شاب قد يكون قادرا لكن الشأن في قدرته على الاستمرار إلى أن يكبر وأن يتقدم به السن فهكذا كانت يعني إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تراعي الحال القائمة وكذلك الحال المستقبلة لكنه صلى الله عليه وسلم تفاجأ بهذا الإصرار القوي العظيم من عبد الله بن عمر فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أنت وشأنك فأصر عبد الله بن عمر على أن يصوم صيام داود فلما كبرت سنه رضي الله عنه وأرضاه قال يا ليتني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكد يقول القائل وهل صوم يوم يفطر يوم واجب حتى يعتذر عبد الله بن عامر والجواب لا لكن عبد الله رضي الله عنه كان يشعر أنه حينما فارق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الالتزام الذي التزمه على نفسه على الأقل ولو لم يكن نذرا فإنه استحيا أن يموت أو أن يترك هذا الأمر الذي التزم به ولذلك لما كبرت سنه وبدأ يشق عليه الصوم صار يصوم أياما سردا ويفطر أياما سردا وفي هذا فائدة تربوية وهي أن الشاب أحيانا قد يكون في مقتبل العمر فيلزم نفسه ليس إلزاما على الأقل كما يقال أدبيا بل قد يلزم نفسه بالنذر فينظر أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا فإذا استمرت الأيام وجد أنه في معزق ثم يبدأ يطرق أبواب المفتين ليتحلل أو ليخرج من هذا النذر بأي طريقة كانت ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرشد أصحابه إلى هذه القاعدة العظيمة القاعدة الشرعية والقاعدة التربوية في التعامل مع الأعمال الصالحة وهنا الإنسان لا يلتفت إلى لحظة نشاط مؤقت فيزم نفسه بشيء لا بل قال أو كان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فصروات الله وسلامه عليه من معلم ومرب وهاد للبشرية جمعا ومن الأسئلة أيضا التي وقعت للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب أن رجلا في المدينة وقع على امرأته في نهار رمضان وكان هذا الرجل يعلم أن الوقوع أو معاشرة الزوجة في نهار رمضان يعلم أنه محرم ولذلك قال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكين بالقبلة ذلك؟ قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تط... أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن ينتظر. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بستين صاعا من تمر. فقال خذه فتموله أو فأطعمه أهلك وكان قبل ذلك لما قال الأولى صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصعر ستين مسكين قال والله يا رسول الله ما بين لا لابتيها أي لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بستين صاعم من تمر فأعطاه هذا الرجل وقال خذه وتصدق به على أو أطعمه أهلك سبحان الله ما أعجب هذا الحديث دخل الرجل خائفا غارما وخرج غانما مسرورا ببركة العلم وببركة الرحمة المهدى صلوات الله وسلامه عليه ببركة علمه ببركة توجيهه ونصحه فإن هذا الرجل جاء وهو يعلم أنه مخطئ ولذلك جاء يطلب أو يستفتي ويستوضح عن الأمر ما الذي يجب عليه فقال أنه صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبه لأن كفارت الجماع في نهار رمضان كفارة مغلظة وهو أعظم المفطرات على الإطلاق أعظم من الأكل والشرب قال لا قال هل تستطيع أن تطعم أو أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن, تط... أن... أن تطعم ستين مسكينا؟ فقال كلمته التي أضحكت النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا من الفوائد أن كفارة الجماع في رمضان هي على هذا الترتيب اتقوا رقبه فإن عجز في... فيصيام شهرين فإن عجز فإنه ينتقل إلى طعام ستين مسكينا. وفيه من الفوائد أن من عجز عن هذه الخصال فإنها تسقط عنه ولا تجب عليه ولا تبقى في دمته أيضا وفيه أيضا من الفوائد من فوائد هذا الحديث هو أن الإنسان تجب عليه الكفارة ولو لم يكن يعلمها من قبل بمعنى أنه إذا كان يعلم أن الوقوع على الأهل في نهار رمضان أنه محرم فإنه يكفي في ثبوت الحكم في حقه لأن بعض الناس مثلا حينما يقع منه هذا الأمر يقول للعلماء أنا لم أكن أعلم أن هناك كفارة فيقال لا يشترط أن تعلم أن هناك كفارة يكفي أن كأتيت هذا الأمر وأنت تعلم أنه حرام ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يجوز له أن يحلف على غلبة الظن ذلك أن هذا الإنسان أقسم أنه ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه فأقره النبي عليه الصلاة والسلام مع أننا نعتقد يعني أو يغلب على الظن أن هذا الرجل لم يقم بمسح ميداني كما يقال ليتتبع بيوت الفقراء ويتأكد هل هناك أحد أفقر من أم لا، فإذاً يجوز الإنسان أن يحلف على غلبة على غلبة ظنه، وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا لكن الشاهد منها. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى بركة سؤال أهل العلم وأثره وفائدته خرج دخل هذا الرجل وهو يخشى من العقوبة أو يخشى من, الـ الـ من غضب النبي عليه الصلاة والسلام فخرج غانما وخرج أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويضحك من حاله التي مر بها ومن الأسئلة أيضا التي وردت في هذا الباب أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل تدرِيكُ الجنابه إني رجل تدرِيكُني الصلاة وأنا جنوب أث سورة المسألة يخرج عليه فجر الفجر من رمضان وهو ما زال على جنابه فهل يجوز له أن يصوم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأنا تدركوني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال هذا الرجل لست مثلك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له والمعنى في الحكم التكليفي الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من الناس سواء في مثل هذه الأبواب فظن الرجل أن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم فدفعها عنه عليه الصلاة والسلام بأنه في هذه القضية لا يختلف عن غيره من الناس وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز بل يجب على الإنسان أن يصوم ولو أدركه الفجر جنوبا في نهاري رمضان وفي هذا دليل على أنه لا يشترط لأن يكون الإنسان صائما أن يكون على طهارة كاملة بل الحكم يشمل الجنوب ويشمل الحائض لم تمتهي بعد أسئلتنا أيها الإخوة بل لها تتمة نستكملها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى أن ألقاكم على خير أستدعوكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته